رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلد وهاج الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فادركني وخذ بيدي بنورك اشنط العقل فلا وهم ولا جهل وطاب العل والنهل لحزن وطاب العل والنيل بحزم الأراضي والجدار. رسول الله يا سنتي لعفتو خالني جل. الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فادركني واخذ بيدي رسول الله قد هلا وبالآيات قد جلا وحين سألته دلا وأطفأ حرقة الكبدي رسول الله قد هلا وبالآيات قد جلا وحين سألته دل وحين سألته دل وأطفأ حرقة الكبير رسول الله حبيب الله رسول الله يا سندي رسول الله يا سندي ضعفت وخالني جلدي وهاج الشواء في كبدي وهاج الشوق في كبدي فأجركني وخذ بيدي خليل الله في قلبي وفي عيني وفي لبي وحسبي في الهوى حسبي فضاه ونفحة الرشدي <مصفيق> ضعفت وخانني جلدي، وهاج الشوق في كبدي، وهاج الشوق في كبدي، فادركني وخذ بيدي. أفضي سيدي بدمي، وأرعا حرمة الزممي وقلبي صادح وفمي بذكر نداه والمددي. أفضي. سيدي بدمي وأرعى حرمة الزمم وقلبي صادح وفمي وقلبي صادح وفمي بذكر نداه والمددي رسول الله حبيب الله رسول الله يا سندي رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي وهاج الشوق إني واخذ الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فادكني واخذ